يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هجوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب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 وما أنزل إلينا وَمَا أنزل مِنْ قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عَلَيْهِ وَجَعَلَ منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت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 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الْرَبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ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 وَلقَن بَينَهُم العدوَةَ وَالبَغْضَ إِلَ يَوْمِ القامَ كلُ ما أَقدَدونَارًا للِحَررضِ آطُ فَأَهَ اللهَّ وََسعون فيِي الأْرض فَسَادَ واللهَّهُ لا يُحب الْ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 إنِ الذينَ آمَنُوا والَّذينَهَادُ والصَّابِئُونَ وَنَّصَرَ مَنْ آمَنَ بِلله مَنْ آمَنَ بالِلَّهِ, بالله وَالْيَوْمِآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيهِمْ وَلهُ يَحْزَنُ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 ذَِكَ ب بأنَّ منِنهُ قِّسينَ وَرُحْبَانَ وَأَهُ لا يَستْكبرِون.